بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهن معدتهن واحسنوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرين عل الله يحدث بعد ذلك أَمْرًا فإذا بلعن أدنهن فأمسكوهن بمعروف أَوْ فارقوهن بمعروف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 إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قد جعل الله كل شَيْءٍ قَدِرَ قدرا يَعْلَمُ مِنَ الْمَحِيضِ المحيض من نسائكم امْرَأَةٌ خَشِيَتْ فعدتهن فَتْأَةٍ فَتَرًا فَتَحْرِيرُ لم يحضر.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 وَإِنْ تعاترتم فتترضع له أخرى لينفق ذو سعت من سعته ومن قدر عليه رذكه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاتبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا اعد الله لهم عذابا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 يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما